ماذا يسال؟ ورايت الامه تلد ربتها ماذا يعني؟ يعني رايت الامه يعني ادركت هذه الحال وهذا قد ادركه بعض الصحابه ادركه كثير منهم ان الفتوح صارت في عهد عمر رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه جميعا ف كانت تأتي السبايا وحصل التسري السراري فتلد الأمه ربها سيدها لأنه منسوب إلى من؟ إلى أبيه وتصبح أمه أم ولد بعد أن كانت إيش؟ أمه تصبح أم ولد فتعتق بمجرد ولادتها رغما فحينئذ تكون أم ولد ويكون هذا الولد مبارك عليها اذ اعتقها اعتقت بسببه فيصير سيدها سيدها لانه ابن سيدها والابن له هي امه وهو سيدها نعم وهكذا البنت يقال فيها كذلك ربتها سيدتها وقد ادرك هذا فمعنى رايت يعني حضرت شهدت ادركت وهذا كله قد حصل في عهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم